نبدأ في باب ازاله النجاسه السؤال الأول في هذا الباب إذا غسلت ثياب طاهره وثياب فيها نجاسه فهل يؤثر ذلك على طهاره الثياب وهل الماء ينجس بذلك يعني كان السائل يريد أنه إذا غسلت الثياب الطاهره في نفس المكان مع الثياب التي فيها نجاسه يعني اتيت باناء بطست واحد ووضعت فيه هذه الثياب وهذه الثياب من الصور الحديثة أيضا في الغسالات يضع في الغسالة ماذا الاثياب الطاهرة لنا الثياب المكتسخه مثل مثلا اتسخت من بالتراب او اتسخت بمجرد عرق هي طاهره صحيح لكن ثياب أخرى فيها نجاس فوضع الجميع في الغسال ما حكمه هذه الثياب ها السؤال ففي الجواب يقول الشيخ العلامه عبد العزيز بن الله النباز رحمه الله تعالى إذا غسلت الثياب المختلطه بماء كثير او الثياب المختلطه بماء كثير يزيل آثار النجاسه ولا يتغير بالنجاسه فإن الثياب كلها تطهر بذلك يعني انت الان وضعت في الغساله الثياب النجسه والثياب الطاهره ثم اسلت عليها ماءا كثيرا ووضعت صابونا ثم ماءا كثيرا بحيث تضمن ان النجاسة غسلت وذهبت واتبعت بماء ازال كل اثر للنجاسة انتهى الامر واضح نفس كلامي فيما اذا فعلت هذا في الطست أو في ثياب وضعتها ولو في اناء صغير فعلت نفس الأمر وضعت ماءا فزالت النجاسة وزالت واتبعت بماء أذهب كل أثر للنجاسه انتهى الامر واضح فلا اشكال حينئذ ولهذا وانا الشيخ يقول بماء كثير يزيل اثر النجاسه ولهذا انت تحرص عند ازاله اثار النجاسه ان تكثر الماء بما يكون فيه ازاله اثار النجاسه أن تكثر الماء بما يكون فيه ازاله اثار النجاسه ولا يتغير بالنجس نعم يقول بما يزيل اثار النجاسه ولا يتغير بالنجاسة كيف لا يتغير بالنجاسة يعني انت لا تضع ماء قليلا فهل يلتقي ويتغير بالنجاسه ثم يمشي ولا على بقايا النجاسه كما ولم يأت ماء طاهر على محال النجاسة بعد ذهاب ذاك الماء الأول الذي قد اختلط بالنجاسة حتى لو قلنا إنه أخذ معه النجاسة لكن آثار النجاسة بعد ما زالت ونقول الابتلال الابتلال لليد ينقل ماذا اذا انا بيدي ووضعتها على ايش شيء. شيء نجس انتقلت النجاسه يدي تلجس واضح اذا يدي مبتله وطاهره وضعتها على شيء نجس يدي تلجس فتخفيت tomate في الأرض بول جاف بول جاف لكن بعده تجد رائحته تجد اثر تجد لونه فجئت بيدي مبتله فاضره وضعتها فوق هذا الاثاق هذه البقعه اتنجست يدي وجب علي غسل يدي ثيابي مبتله وضعتها فوق هذه البقعه او جلست بها فوق هذه البقعه تنجست يدي وانا لما تتنجس الثياب واجب غسلها بعض الناس عندهم جهل عجيب في هذه المسائل يسقط منهم شيء مثلا في مكان متنجس يقول تم نمسح عليه يمسحون عليه بالماء ايش تمسحوا عليه بالماء هذا ده ده. ليس جبيرا اريد هذا ثوب وتنجس اذا لا بد أن يغسل لا بد ان يغسل قال فان الثياب كلها تطهر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي باسناد صحيح اذا اذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فلا باس اما اذا جئت في طست بعض الناس ربما يفعلوا هذا جاء في طست بثياب طاهره وثياب متنجسه ثم رش قليلا من الماء وتركه مده الماء تغير بالنجاسه وحالته صارت ما صار ثم بعد مدة جاء القى الماء وقال غسلنا الثياب اينا ان هذا يصلح لا يصل سيدي انتبهتم هذا لا يصلح وتبقى ثياب متنجسه برغم بعض الثياب الطاهره تجدها تأثرت في مثل هذا بريح النجاسه بريح النجاسه جرب هكذا هذا قد وضع مثلا في ثياب فيها بول فيها كذا فيها بول اطفال فيها كذا وتضع مع شيء آخر ثم تجد أن ال الشيء الذي هو في الاصل طاهر قد صارت فيه رائحه الشيء الايش المتنجس وهنا تنبيه أنك إذا لابد أن تكثر الماء وان إذا استعملت المنظفات لا باس تستعملها ويكون لهذا مقصد شرعي في ازاله اثر النجاس زيد زيد المنظف زيد المنظف زيد المسحوق لان بعض الناس ايش غناده شيئا لا زيد بحيث ايش تزول اثر النجاسه لا اقول لك زيد اسرافا لا انا اقول زيد بحيث تفعل الشيء الواجب لانني لما اتكلم الآن كل شخصا على ما عنده فاخ من الإخوة الجالسين عنده وسوسه فيفعل امورا عجيبه اخ من الإخوة الجالسين عنده يعني ايش يعني ماذا اقول يعني اقول بالعاميه او يعني تكبير ها يكبر راسه انسح التعبير ولا لا يعني لا يبالغ فتجده يفعل الشيء اليسير ويقول هذا تم وانتهى الامر لا نريد هذا ولا نريد ذاك نريد الامر المتوسط الذي يتحقق به ما يجب شرعا يقول والواجب على من يتولى ذلك ان يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع الواجب على من يتولى غسل الثياب اسمعوا هذا ان يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع هذا الذي أنا ما زلت اكرره فيه الان لا بد ان يستعمل الماء الكافي لتنظيف وتطهير الجميع لا ياخذ ماءا أقل ولا يزيد جدا زيادة اسراف يعني هذا هذا الشيء يغسل بعشر بعشر لترات من الماء فشخص يستعمل 100 لتر هذا مصرف ليس كذلك بعض الناس هيك هذا شخص ثاني يقول لا عشر لترات يعني ايش 8 يستعمل 9 خمسة لانه لا يفهم خصوصا ان بعض الناس لا بد ان يراعي يعني الكثير من الناس هو نشا نشاه لا مراعاه فيها للطهارة ولا للنجاسه بل بعض الناس نشا نشأة لا يراعى فيها حتى وانا اتكلم لانني قد يسمع هذا الكلام من يسمع والاخوه هنا انا لا اعرف تفاصيل حياه كل شخص اننا لا بد ان نتكلم بما يحتمل في كثير من الناس هناك من نشا نشاه لا تراعى فيها حتى النظافة العاديه صحيح ان ترى بعض الناس في بعض الأماكن يتركون الاولاد الصغار بدون لباس داخل يعني في ويمشي حافيا في الشارع ويتمول وربما فعل ما فعل ويرجع إلى ام تاخذه وتمسكه و ويادها فيها ما في هو ثم بعد هذا تذهب بل في بعض الأماكن وانا حدثني شخص هو كان في, في هذا المكان في في بعض القرى المصرية ذهب في بعض القرى في بعض المحافظات والذي يحدثني هو شاهد هو نفس الشخص وجد اهله يصنعون العجين يخبزون خبزا أو كعك للعيد أو ما الى ذلك فجاء ولم ينتبه فتبول في العجين انا اسف يعني اذا تقزز لكن انا أريد ان ابين لكم كيف ان في بعض البلاد وبلاد الاصل انها اسلاميه لكن الجهل عظيما بشرع الله خصوصا في هذا البث فالمون تبول في العجين ماذا صنعوا ماذا سي... كل هذا العجين سيخسرونه وطبخ وصنعوها واكدوا <تصفيق> لازم يعني هلا اخرجوا مثلا بعض المكونات الاخرى ودفعوا بهذا اما ماذا يحاول السيطره على الزاخر باخ المهم عرفت هذا هذا المستوى هذا مستوى موجود في كثير من البلاد هذه ف هذا يعني اصلا أنت لو لو يعني واستغفر ان لو أن شخصا يعني له نفسي حتى لو كان لا يعرف الطهاره والنجاسه والحمة والحل شخص تبول لا في هذا تاكله هذا فهناك ناس يعني ليس فوق فقط في في امر والنجاسة والنجاسه والحرمه بل حتى في أصول في أصول النظر العامه ليس عندهم هذه المراعاه بما ينبغي فانت إذا كنت كذلك أي واحد من الحاضرين انا اقول على سبيل المثال واي واحد ستكلمه أو انت ستذهب تتكلم في قريه كهذه القرية التي حصل فيها هذا وهذا لا باس به عندهم فواضح فانت لابد أن تعتني بالتنبيه على هذه الأمور الناس الذين لا يبالون ينبغي أن ينبهوا على المبالاه الناس الذين لا يبالون إلا بالنظافة الظاهرية يعني يحرصون انه لا يوجد نظافة في الظاهر اقصد وسخ أو نجاسة في الظاهر لابد أن يعرفوا الاحكام الشرعيه كيف لابد أن يعرفوا الاحكام الشرعيه يعني حتى لا يكون اهتمامهم فقط بمجرد ازاله الظاهر لا هذا مكان متنجس أو ليس متنجسا يعني يضرب لك مثالا لو أن نجاسة وجدت في هذا المكان اذا ما الذي ينبغي شرعا ان تزال النجاسه وان يغسل محل النجاسة ان تزال النجاسه وان يغسل محل النجاسه تزال عين النجاسة وحتى تتم الازاله يغسل محل النجاسه انه عند بعض الفقهاء يقولون بالازاله اثر النجاسه وكل النجاسه لونا وطعما وريحا ووجودا واثرا وجرما و مجرد أن النجاسة كانت هنا فهذا جعل نجاسة الحكميه موجوده لا بد ان تزال بالماء ولا تزول الا بالماء كما هو مذهب الشافعيه ومن وافقهم يقولون زالت النجاسه العينيه لكن بقيت النجاسة الحكمية والنجاسة الحكمية يقولون إنها لا تزول إلا بالماء لا تزول بغير الماء لا تزول حتى بمجفف ولا بالشمس ولا بالريح ولا... لا لا بد من استعمال الماء فاذا لا بد من استعمال الماء بعض الناس هو ياتي بالمناديل ها بمنديل هذا وربما اتى بمناديل معطرة أو ما إلى ذلك مبت... مبلله مناديل معطره مبلله فمسح بها هذا المكان وانتهى الامر وربما اثر النجاسه ما زالت موجوده وربما هو لمس النجاسة في اثناء هذا فماذا فعل بعدما لمس النجاسة؟ أيضا مسح يده بالمناديل المعطره المبللة فهمت هذا الأصل استعمال الماء الاصل استعمال الماء وان ترخص حتى على قول بعض الفقهاء في هذا إذا ما حصل هكذا لكن الاصل ان تستعمل الماء ليس أن أنني بعد النجاسة وبعد ما مسستها وباشرتها ازيل هذا بايش تقول لكن رائحه المناديل جعلت يدي احسن ريحا من اليد المرسولة بالماء صحيح نقول هنا هذا الذي ذكرته أن بعض الناس قد يراعي نظافه ظاهريه بدون انتباه إلى الأحكام الشرعيه نحن عندنا احكام شرعيه لا نكتفي فقط بان المظهر حسن والمنظر حسن أو بان الرائحه طيبه لابد ان ننظر خلف هنا شرعا ان النجاسه ازيلت او لم تزل واضح طيب والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد باستعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع واذا علمت الثياب النجسه من الثياب الطاهرة فلاحوط أن تغسل الثياب النجسه وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل أثر النجاسه مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة والله ولي التوفيق وهنا قد تراءى النجاسة النجاسه الذي يعلم أنها تزول والنجاسة التي بسهوله والنجاسه التي يعلم انها لا تزول بسهولة هنا تنبغ العناية أن على حسب الحالة وعلى حسب الإمكانية وعلى حسب الماء احيانا الماء نفسه يكون هناك فرق تعرفون الماء, الماء نفسه لا يكون واحدا او له درجة واحدة في ازاله النجاسات كما هو معلوم اليس كذلك بحسب مكون الماء والماء العسر والماء اليسر وما إلى ذلك فإذا لابد ان ننظر الى الماء الذي كيف, كيف درجة درجه هذا الماء من النجاسه ثانيا اذا توفرت عندي منظفات ومساحيق مساعده كيف تستخدم ثالثا المكان الذي اغسل فيه هذه الثياب أو إذا كانت عندي اله عصريه كالغسالات الغسلات وايضا ليست نوعا واحدة وليست لها وليس درجتها واحده في ازاله ماذا النجاسات فانا اعلم ان غسالتي او ان الغساله التي عندي تزيل بدرجه كذا فإذا أعتمد على هذا فقط لا عندي غسالة لا تزيل مثل هذا اذا لابد أن اغسل هذا الشيء بيدي قبل أن أضعه في ال في الغساله لانني لو وضعته في الغساله سيخرج من الغساله وما زالت فيه اثر افضل ايش النجاسه وهناك قد تتعرض بقيه الملابس وبقيه الاشياء للاخطار او يعني ليس يعني للتنجس شوف بقول لك اكيد علاج بيضحك يعني ضيف الاحوط ان تغسل الثياب النجسه وحدها بما فيها من الماء ويزيل اثر النجاسه مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة والله ولي التوفيق مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة دي. السؤال التالي ما راي سماحتكم في رذاذ البول رذاذ البول أو رشاش البول الذي يتناثر على الملابس والجسم عند التبول احيانا هل يكفي المسح عليه هذا الذي ذكرته قبل قليل منتبهون ام لا بد من الاستحمام مع تغيير الثياب افيدونا جزاء الله خير الجزاء يعني كانه ماذا يقول حتى الذي على جسمه او حتى الذي على ثيابه يمسح عليه وانتهى الامر بعض الناس أيضا في أماكن قضاء الحاجة ان تكون الأرض متنجسه احيانا يكون هذا واضحة في بعض الحمامات وبعض دورات المياه العامه تكون الأرض واضحة التنجس أو شخص حتى يعلم أنه قد يكون شخص ما نجس الارض المحيطه بمحل قضاء الحاجه فهو يدخل ثيابه تتدلى تحت رجليه ها اما لما ين... يعني... ينزل فياض أو ما الى ذلك احنا نتفرغ ونتعلم ان شاء الله فتنزل الفياض إلى الأرض تصيب من الأرض ما تصيب نجاسه من كذا ما ثم يقضي حاجته هي ترشش ما يترشش واثار ما اثار ويمينا وشمالا ولا يبالي بشيء كانه اعمى لا يحس ولا يدري يقوم يا رب ما استنجس استنجاء هكذا مسرعا ولبس وخرج وقد اصاب ما أصاب من النجاسه اليس هذا حاصلا كثيرا صحيحا وليس صحيحا هذا هذا الفرق بين المسلم المتفقه في الدين وبين الذي يمشي على سلم الجاهلين صحيح المسلم المتفقه في الدين مراع عند الطهاره والنجاسه فاهم هذا الذي يراعيه في كل والمل الذك السائر السائر على سنه الجاهلين لا يبالي بشيء فهم نعم وكما انبه دائما احرص على انا وانا نتكلم بهذا الكلام وبهذا الاسلوب الذي قد يكون فيه تنبيه واشتداد لأن أكثر الناس عندهم تفريط والا فقد يوجد في بعض الاطر وفي بعض الحالات يوجد ناس عندهم ماذا افراط وغلو ووسوسه هؤلاء يذمون أيضا لكن الاكثر من الاكثرون من الناس عندهم ماذا تفريط عندهم تفريق عندهم تضييع طيب الجواب يجب غسله ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح اذا المسح هذا ما له تقول يمسح لا يمسح تقول يا طيب انا اصاب رشاش ورذاذ يعني اغسل ثيابي الان اغسل ثيابي كلها واخرج للناس مقتله اغسلها واخرج مقتله اغسلها و اخرج اشتري اشتري بدلا الا تغسلها و الى بيتك من فورك وتقول لك إن انا عندي عمل عندي ك... ان نتكلم عن حكم شرعي اذا انت تعلم انك قد يحصل لك مثل هذا كذا كاجعل معك في حقيبتك شيئا احتياطية لباسا احتياطية لباسا ملابس كلام باللغه العربيه احتياطيه فهمت قميص السراويل الاحتياطيه بحيث اذا ما انت تعلم انه قد يصيبك هذا تنزع هذه تضعها في كيس في كيس قبل ان تضعها في الحقيبة لانك اذا وضعتها في الحقيبه تنجست الحقيبه اهم متفهمون تضعها في كيس تغلقه ثم في في الحقيبه نعم ثم البس الثياب الاخرى عادي انا في محل عمل وحصل لي هذا الشيء مع لا يا اخوان معذره انا اعتذر اليوم حصل لي ظرف هذا أهم من أن يحصل لي تعب وارهاق فاقول المستغفر اترك الصلاه في اترك الصلاه في او في وقتها اصلي وانا بنجاسه اليس كذلك فاذا انت تنظر ما الشيء المناسب حتى تحل هذه المشاكل معي بعض الاخوه يقول لكن هذه اشياء في بعض ما نذكر يقول هذه اشياء صعبه نحن كنا من قبل يعني لا نبالي بشيء ونفعل كل يعني اي شيء في اي شيء معذره استقم والتزم واستعن بالله والله سبحانه وتعالى سيأسر لك الخير شيئا فشيئا وستتعود شيئا فشيئا قال وهذا معلوم بالنص والاجماع وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلا ما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي روايه لا يستلذه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه والاحاديث في هذا المعنى كثيره وبالله التوفيق خلال المرء لا ينبغي له ان يترك التحفظ من ما يصيبه من من الرذاذ والرشاش ينتبه لهذا لان هذا كثيرا ما يحصل ويكون واكثر الناس له لا ينتبهون اولا نحن جالسون فلا مشروعية للسلام هنا وعليكم السلام ها ما حدون لما اسمع والله يعني ليس شيئا يراه الناس عظيما شيء يتساهل فيه الناس صحيح يتركون يعني يتركونه بسهوله يعني يتف... الآن الذي لا يهتم يت... لبوله اليس هذا يتساهل فيه الناس وكذلك النميمة نقل الكلام لما تقول لشخص ساقول هذا ولا اريد نماما ينقله ثم النمام ينقل يتساهل فيه الناس لا يبالون ولكن يعد هذا سبب للعذاب في القبر وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب السؤال التالي إذا خرج من مجرى البول دم بعد التبول صلى الله عليه وعليكم هل يؤثر في الإحرام اذا اصاب الازار الجواب نعم يؤثر في الثوب لا في الاحرام يعني طبعا هون السؤال هل يؤثر في الاحرام بعض الناس يسمي ثياب الاحرام الاحرام فخلع هذا الاحرام ولبس احراما اخر ويريد بهذا ماذا ثياب الاحرام يعني كذا يزال. لكن انا اوصي بثياب الاحرام ليس الاحرام هل يؤثر في الإحرام ان اصاب الإزار؟ نعم يؤثر في الثوب تغسله وينقض الوضوء تستنجي وتعيد الوضوء واذا أصاب الاحرام شيئا تغسله ما أصاب الاحرام يعني ما أصاب ثياب اذا اصاب ثياب الاحرام شيء يتغسل معصبة ثياب الإحرام ثياب الإحرام لا مانع ابدا انك تغسلها وتخلعها وتبدلها أن شخص يعلم أنه يحتاج أكثر من ثوب الاحرام خصوصا في وقت الحج يعني يضل الإنسان محرما لربما لعده ايام فحينئذ لا باس انه يكون معه أكثر من لباس ايش اكثر من ازار ورداء معه إزاران ورداء فيلبس هذا و وثم و... و... يخلعه ويغسله ويلبس الثاني حاجة. لا بأس بهذا شرعا ولا يضر احرامك السؤال التالي إذا تبقى من منيه الرجل في ملابسه بعد غسلها شيء هل يؤثر على طهاره ثوبه الجواب المني طاهر هذا الذي تدل عليه الأدلة من من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وهو مذهب الشافعية والحنابل اختلافا عن والمالكية والمالكيه القائلين بنجاسته هذا قولهم لا الاعتماد فيه على دليل يعتمد عليه فالمني طاهر ولا يؤثر يعني لا يؤثر نجاسة في الثياب وهو اصل الإنسان المني اصل الإنسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه قالت عائشة رضي الله عنها كنت احكه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احكه بظفري وربما غسلته فالمني طاهر ولا يضر فاذا يعني حتى لو ان شخصا اصاب ثيابه مني فلم يغسله ولم يحك ولم يمسح ولا فعل به شيء بل ظل كما هو في ثيابه وصلى بهذه الثياب لا شيء عليه ولكن السمنان يزال ان يزال لان الطبيعي ان يزال انت اذا عدت الشيء, الشيء الطاهر اجماعا كالنخامه ها الآن لو ان شخصا نخامه من فمه جاءت على ثيابه صلى بهذا صلاته صحيحه او ليست صحيحه لكن هل هناك شخص يعني يترك نخامته هكذا يمشي بها هكذا هل معي عبد العزيز معي ما حكم النخامه طاهره ام نجس النخامه طاهرة, طاهره طاهره يعني في القاهره او في غير القاهره اه طاهره النخامه طاهرة فقط في القاهره ام في غير القاهره فلد لكل مكان لا فقط كان يعني كان وذئب منا قليلا فانا ارده إلينا هنا ربما سافر هنا في الى بلادهم أو فدا نرده إلى القاهره احنا بعض الاخوه يكونوا جالس معنا ويسافر إلى ضيف يحصل او لا سفرت رينيا من تبلو انت سافرت فحصلت طيب ف... اللهم استعان السؤال الثاني يقول عندي مزرعه ومواشي واحيانا وانا اتفقدها ياتي على ثياب من بول وروث البهائم فهل هذه تعتبر نجاسه طبعا المواشي يقصد بها البقر والجواميس وال... وربما يعني هذه هذه المعروفه انها المواشي فهل هذه تعتبر نجاسه ايضا بانني سمعت باني سمعت ان كل ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر فهل هذا صحيح الجواب نعم هذا هو الصواب أن دولا ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر مثل الابدي والبقر والغنم والصيد كله طاهر يعني كل ما ياكل لحمه فبوله في طاهرة هذا على القول الراجح وهو مذهب المالكيه وروايه عن الامام احمد وهو الذي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه وذكر انه لا يعني لا ينقل عن الصحابه خلاف هذا وذهب غيرهم كالشافعيه ومن وافقهم الى ان ابواله وارواث ما يؤكل لحمه هي نجسه ذهبوا الى ان ابواله وارواث ما يؤكل لحمه نجس اشار إلى هذا الخلاف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في السبل السويه بقوله يعد ذاكرا عد العدل النجاسات قال بول وروث ليس مما يؤكل وقيل مطلقا وصح الاول يعني يقول النجاسة هي ابوال وارواث ما لا يؤكل بول وروث ليس مما يؤكل وقيل مطلقا قيل وهذا قول الشافعيه ومن فتم يقولون ان الابوال والارواث مطلقا ماذا نجسه وقيل مطلقا وصح الاول انه النجسه فقط هو ابوال وارواث ما يؤكل لحمه اما ما يؤكل لحمه فذلوله وروثه ماذا طاهر معني النبي صلى الله عليه وسلم في الاورانيين الذين جاءوا وطلبوا منه واشكو وكذا فامرهم ان يلحق بالذود وأن ان ياكل من البان ان يشرب من البانها وابوالها لان الابوال طاهره طيب والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في مرابط الغنم اذا هنا صلاه في مرابط الغنم هذه مرابط الغنم يكون فيها من بقايا الغنم ما يكون صحيح فلو كانت منجسه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك ولا يعني هذا انه سيصلي في نفس مكان قضاء الحاجة لكن في مكان ينظف اليس كذلك كما كما هناك كما حتى تفهم كما انك لا تصلي في مكان فيه نخامه هل تتعمد هذا صحيح لكن إذا صليت في مكان كانت فيه نخامه وفقط مسحت فقط ازيلت بالظاهر هكذا ها تصلي نعم قال ولما استوخم العرنيون في المدينة بعضهم إلى ابل الصدقه يشربون من ابوالها والبانها حتى صحوا صاروا اصحاء فلما ادين لهم بالشرب من اغوارها دل على طهارتها ولما صلى في مرابط الغنم دل على طهارتها ولكن نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسه بل لامر اخر بل لامر اخر يتعلق ب يعني كما جاء تعليله في بعض الاخبار بطبيعه الإبلي وخلقه واصل خلقه الإبلي ويعني بما يفصل في محله وإلا فذولها ورثها طاهر وهكذا البقر وهكذا النان وهكذا الصيد وهكذا الدجاج وهكذا الحمام يعني انت تصلي وحمامه جاءت درفت عليك وانت في الصلاه ها حمامه يمامه ها لا باس لان هذا يحدث انا مره اصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمامه وجدتها ماذا فادي عن من فوق ها طارت و... تضر الصلاه لا تضر لكن اذا كانت دجاجه جلاله ما المراد بانها جلاله ها ما اس كلمه جلاله اصل امالك من اين المفهوم لا انا اتكلمت جلاله لماذا تسمى جلاله يا طويل هذا المفهوم لماذا جلاله لماذا لم يقلنا الجاسر مثلا ما اسمه ها قل يا رجل ايش <تصفيق> على اي حال الجلاله تاكل ان النجاسات هذه تتغذى على النجاسات اذا قلعت تتغذى على الجلاله تعرفونها الجله تتغذى على النجاسات وعلى هذه الاهوال فاذا كانت الدجاجه جلالة تاكل نجاسات هذه تنجس حتى تاكل شيئا طيبا ثلاثه ايام او أكثر حتى تنظف وهنا طبعا كذلك الجمل قد يكون جلالة البقرة قد تكون جلالة وهنا تفصيلات و المده تكون اطول في حق هذه الدواب اطول من مدة الدجاجة واذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلاله يكون احوط واحسن ينقل وقت أن تكون جلالة فاذا احتاط في امر الارواث والابوال بوقت في وقت ما كانت جلاله فهذا منبر بل انا في هذا الزمان نحن مشهور في ان بعض الدواب وبعض الدجاج قد يكون ماذا من الجلالة لما يطعم يطعمونه علف حيوانيه ياتون ببعض البقايا من الدجاج ومن كذا يسحقونها و مجففونها ثم يطعمونها الـ الـ الحيوان وهذا لا يجوز هذا لا يجوز عرفت ها. هذه الاشياء ما حكمها هذه الاشياء من اشياء خرجت من كذا واشياء خرجت من كذا أو خرجت من أو جاء بحيوان حيوان ميت أو بكذا او اصابها قد يعني لحظه سلسه كنا انا بصدد بحثي هذه هذه ربطنا في في مقام اخر نتكلم فيه انا بس طيب السؤال التالي ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها الا بعد نهايه الصلاه الجواب إذا كان على بدن الانسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك يعني انا على معنى أن على ثوبي نجاسة لكن اذن المؤذن طيب هيا الى الصلاه نسيت وذهبت اصلي بعد ما انتهينا من الصلاه النجاسة النجاسه اهي الله فهمت فصلاته صحيحه هذا على الراجح لعموم قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ان الله سبحانه قال قد فعلت ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه في بعض الصلوات صلى فينا عليه فاتاه جبرائيل فاخبره أن بهما خبث فخلعهما ولم يعد اول صلاته وقال عليه الصلاة والسلام لاصحاب إذا اتى أحدكم الصلاه فليقلبن عليه فإن وجد بهما اذى فليزله ثم ليصلي فيهما فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم من نجاسه في ثوبه او نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاه أو كان يعلم لكن نسي أو لم يذكر ذلك الا بعد الصلاه فان صلاته صحيحه بخلاف الحدث اذا هذا صلاته صحيحة على الراجع وهذا على روايه عن الامام مالك ويعني القول بهذا روايه عن الامام مالك وروايه عن الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ان من صلى وهو جاهل وجود نجاسه او ناس وجود نجاسة فإن صلاته صحيحه وان بعض الفقهاء يقول ان من صلى وعلى ثيابه أو بدله نجاسه فعن عليه الاعاده سواء صلى ناسيا او غير ناس جائلا او عالما انتبهتم بخلاف الحدث فإنه إذا صلى وهو محدد الناسيا فإن صلاته غير صحيح بالاجماع وعليه أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاه أحدكم اذا احدث حتى يتوضا متفق على صحته وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول اخرجه مسلم في صحيحه والله ولي التوفيق اجينا الاخوه ننظروا هكذا حتى التاسعه اولا اذكر المسائل التي في هذا الباب ثم اجيب على بعض الاسئله بسرعة المساله الأولى يجب غسل ما اصابه البول يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح وهذا معلوم بالنص والإجماع المسألة الثانية الصواب أن بول ما يؤكل لحمه الصواب أن بول ما يؤكل لحمه ورفث كله طاهر المسألة الثالثة المني طاهر ولا يؤثر بقاؤه على طهارة الثوب المسألة الرابعه إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة إذا غسل التيار المختلط بماء كثير يزيل اثار النجاسه ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك فان الثياب كلها تطهر بذلك والواجب على من يتولى ذلك والواجب على من يتولى ذلك ان يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع المساله التالية إذا علمت الثياب النجسه من الثياب الطاهرة فالاحوط أن تؤسل الثياب النجسه وحدها فالأحوط أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء إذا علمت النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل أثر النجاسة مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة المساله التالية إذا غزل ثوبه من في الجلالة من الجلالة الجلاله تعال هنا لما قال تاكل النجاسه هذه تنجس قال هذه تحبس ننظف ون هذا خطا مطبعيه سنراجعه في الاصل اذا ماذا قلتوا مساله الدجاجه الجلاله وقت كونها جلاله ليكون احوط واقسى يعني قد من من من من الدجاجة الجلالة من روف اذا غسل ثوبه من روف الدجاجه الجلاله وقت كونها جلاله يكون احوط واحسن طيب المساله التاليه وهي الاخيره المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه او نعله أو, نعله أو في مصلاه أو لم يذكر ذلك الا بعد الصلاه فإن صلاته صحيحة المصلي إذا لم يعلم بالنجاسه في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاه أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاه فإن صلاته صحيحة يقول هنا زوجتي بعد ازيل النجاسة من الأرض تمسح بقماشه مبلله هل يفي معدد هنا السؤال هنا هذه لم تمسح بقمشه المبلله هل هي تعرف حكما شرعيا في هذا ولا اجتهاد هذا؟ هذه المشكلة ان كثير من الناس يتصرفون من رؤوس كل بحسب ما يظن في في المبللة هل تفهم ان هذا هو الحكم الشرعي وهل تفهم ان لما تاخذ القماشة المبللة تضعها على محل النجاسة تنتقل النجاسة إلى يديها او لا تنتقل وهل لما تاخذ هذه القماشة المبللة تفهم أنها تنجسة فلابد بد ان تغسل او لا تفهم هذه كله امر النجاسة في الارض تمسح اولا تزال ثم يسكب ماء ويمسح الماء يسكب الماء بحدود لا تجعل الماء يمتد يمينا ولا ثم يسكب الماء ويمسح الماء ف اذا اذا ثبت انه لا يجلجى يسكب ويمسح الحمد لله اذا احتاج زياده يسكب مرة ويمسح طيب. كثير من الناس واي يؤلف احكاما للنجاسة من راسه بدون ينتبه للأسف. اذا كنت ايضا في اثناء الصلاه نجاسة في ثيابك اخرج من الصلاه فاستنجي وارجع واستنجي وتوضاءك في الصلاه انت نجاسة في ثيابك ام لم تستنج إذا نجاسة في ثيابك اخرج واغسل النجاسة أما إذا كنت لم تستنج فاذهب واست... فأخرج من الصلاه واستنجي ثم ارجع الاستنجاء والاستنجاء شيء والاستنجاء شيء اخونا يقول ايش مش لازم مساله الدوله وسالفه يعني الكلام الظاهر هو لا ما ننصح بالبولز منها انت من ظاهر لم ت... تعرف المساله الزينه لكن على كل حال إذا هذا البول أصاب العجين فتوخى فيه خلاص توغل له فيه اما اذا كان الظاهر بحيث يمكن ان يغسل وهو لا يتاثر نفس العجين به فهمت فذاك يبسط لكن نحن نتكلم عنه انه دخل في وعجنوه به انت لم تكن معي والرجل يحدثني ان ودخل في العجين وعجنوا اعتبروه ال... كالايش كالزيت الذي يسكب على العجن به هل بول الكلب نجس لرجل الخلاف بين الفقهاء هل الجسم نجس وليس بوله فلا خلاف في انه نجس هذا سؤال هذا لا لا مجال للنقد ولا للذم بول الكلب نجس اذا كان بوله كان نجس بالاجماع وانت ما الطفل الذكر الذي يرش لمده أن تعرف انه البول الطفل الذي لم يبلغ السنتين ولم يحفل طعاما ولا شرابا على سبيل التغذيه اما اذا كان الطفل تطعمه وتشربه وتعطيه كذا وذا خلاص مثل مثل الكبير جسر واسلا تامه بارك الله فيك